والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوى سبع سماوات أنكر عليهم كفرهم وعبادة غير الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون ثم قال في هذه الآية هو الذي خلق لكم ما في ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم الله تبارك وتعالى هو الذي خلق لأجلكم كل ما في الأرض من النعم والمنافع التي تنتفعون بها ثم استوى إلى السماء ارتفع وعلى فخلقهن هذا الخلق الذي هو في غاية الإحكام والاستواء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فعلمه محيط بكل شيء أدى توجيه للعباد من أجل أن يعتبروا ويتفكروا وينظروا في دلائل قدرته تبارك وتعالى ووحدانيته والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم إن الذين لا يعرفون الله تبارك وتعالى ويعبدون غيره من الأصنام ومن المعبودات الباطلة كالبقر والشجر ونحو ذلك هؤلاء لا غرابة أيها الأحب حينما تتعطل اذهانهم وأفهامهم عن إدراك مثل هذه الحقائق والالتفات إلى مثل هذه المواطن التي يحصل بها الاعتبار ويستدل بها على هذا الخالق وأنه هو الواحد الذي لا يصح أن يتوجه إلى غيره ولا أن يعبد. غيره، فأولئك لا غراب حينما تتعطل أذهانهم وأفهامهم، فلا تجول في هذا الخلق لتستدل به على هذه المعاني الكبار، ولكن الغريب أيها الأحب أن تتعطل أذهان وأفهام أهل الإيمان، ومن يقرؤون مثل هذه الآيات، فيبقون في حال من العجز والحجب، فلا يستدلون. على هذه الموجودات وما صرفت فيه على هذه المعاني العظيمه وفي هذا الكتاب وفي اوائله مثل هذه الايه والذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فكل ما في هذه الأرض من المعادن والأشجار والنباتات والثمار والمياه وما إلى ذلك الله خلقه للعباد خلق لكم فمثل هذا التعبير يدل على أن ذلك من أجل مصالحكم ومنافعكم ولتقوم حياتكم وتستقيم وتستقر معايشكم ثم يؤخذ من هذه الآية هو الذي خلق لكم أن الأصل كما يقرره الأصوليون والفقهاء الأصل بأن كل ما في الأرض من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك الأصل في ذلك جميعا الحل فالذي يحرم شيئا من ذلك فإنه يطالب بالدليل على التحريم فإذا وجد الدليل على تحريم شيء من ذلك وقف عنده فإن لم يوجد نظر في الضرر فما كان من الأشياء الضارة التي يغلب ضرها على نفعها فإنها تحرم لأن هذه الشريعة كما هو معلوم يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وإلا في الأصل في الأشياء الحل من المطعمات وكذلك أيضا سائر أنواع المنافع والمعاملات الأصل في المعاملات الحل الأصل في المطعومات الحل وكذلك الأصل في المنافع الحل فهذا أصل مقرر معلوم لدى أهل العلم بخلاف الذبائح فإن أهل العلم يقولون الأصل في الذبائح المنع يعني إلا ما تقرر ذكاته وأنه ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وهكذا لما ذكر الله الموقوذه المتردية والنطيحه وما أكل السبع إلى آخر قال إلا ما ذكيتم ثم أيضا تامل قوله تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات استوى إلى السماء هذا فيه إثبات الأفعال الاختيارية والصفات الاختيارية لله تبارك وتعالى فهذا الاستواء هو فعل من أفعاله كذلك أيضا التسوية فسواهن سبع سماوات فالله يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء فله الكمال المطلق من كل وجه وهذا الخلق وهذه التسوية كل ذلك يدل على علم محيط دقيق وعلى قدرة كاملة فإنه لا يمكن خلق مثل هذه السماوات بهذا الإحكام يمر عليها هذه الأزمان الطويلة من غير فطور ولا خلل ولا تحتاج إلى صيانة فارجع البصر هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب يرجع إليك البصر خاسئا لا يجد خللا ولا فطورا إنسان لو جاء بأكبر الخبراء من المهندسين وبأفضل المواد التي تستعمل في البناء وجاء بأكبر الشركات ذات الخبرة الطويلة في البناء والعمارة فإن هذا البناء بعد مدة ولربما يسيرة تظهر فيه العيوب والشقوق ثم بعد ذلك يبدو عليه الضعف وتتقادم عليه السنون حتى بعد ذلك يبدو واهنا آيلا للسقوط هذه الأبنية التي يبنيها الناس لو سألنا أهل الخبرة في العمر الافتراضي لهذه الأبنية التي مشاهدها، فعندهم أن متوسط أعمار هذه البنايات بما يقرب من ثلاثين سنة فقط. هذا العمر الافتراضي وتجد الإنسان يبذل فيها، ويعقد عليها الأمال، ويبني لربما في المدة الطويلة، وينفق الأموال الطائلة، ومداها هو هذا. بينما أنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى وما فيه من الاحكام لا يحتاج إلى تجديد ولا ترميم ولا يحتاج إلى استدراك لجوانب من النقص وإنما هكذا منذ خلقه الله عز وجل وهو يجري بنظام دقيق وفي غاية الإحكام فهذا خلقه جل جلاله ثم قال الله تبارك وتعالى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 تخاطب كما هو معلوم بشخص قدوتها ومقدمها صلى الله عليه وسلم واذكر إذ قال ربك للملائكه ويصلح يكون ذلك خطابا لكل أحد إني جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها خليفة وليس المقصود بذلك أنه يكون خليفه عن الله فإن الله أعظم وأجل من ذلك ومن هنا فإن العبارة التي قد يعبر بها بعضهم يقول الإنسان هو خليفة الله في أرضه هذه عبارة غير صحيحة وإنما خليفة أن يخلف بعضهم بعضا وقيل غير ذلك لكن هذا هو الأقرب من هذه المعاني وهذه المعازف لا تجوز لا في المساجد ولا في غير المساجد وهي في المساجد أشد وأعظم حرمة فإن هذه بيوت الله تنزه عن مثل هذا الأذى وتنزه عن مثل هذه الآثام ومثل هذه الآفات فإن من يقع منه ذلك فإنه يؤذي أهل المساجد من المصلين والقارئين والذاكرين ويؤذي أيضا ملائكه الله عز وجل فهذا لا يجوز بحال من الأحوال وما على الإنسان يغير مثل هذه النغمة القبيحة التي تنفر منها الأسماع والفطر السوية أصبحت هذه المعازف تلاحقنا في المساجد وعند الإشارة وفي كل مكان نذهب إليه فلا فكاك ولا سلامة فليتق الله الإنسان بخاف ويراقب ربه أن يرجع من المسجد برضا ورحمة ولا يرجع بسخط وغضب يقول الله تبارك وتعالى واذكر أيها الرسول اذكر يا محمد عليه الصلاة والسلام اذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الأرض خليفة اي قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها فقال الملائكه يسالون ربهم تبارك وتعالى سؤال استرشاد وليس بسؤال اعتراض فان الملائكه اعلم بالله تبارك وتعالى واخوف واتقى من أن يسألوه سؤال اعتراض أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء هذا سؤال واستفهام فهم يسترشدون عن الحكمة يسألون عن الحكمة في خلق هؤلاء البشر الذين من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانا ونحن طوع أمرك ننزهك التنزيه اللائق بك ونمجدك ونقدسك فقال الله تبارك وتعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون يؤخذ من هذه الآية أيها الأحبة أخذ منها بعض أهل العلم كالقرطبي أن هذا الموضع من كتاب الله تبارك وتعالى أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع وتجتمع عليه الكلمة وتنفذ به الأحكام وهذا لا شك أنه من الفروض الواجبة على الأمة ولا تستقيم حياتهم ومعايشهم بل لا يقوم دينهم إلا بهذا وإلا بقوا فوضى فتضيع الضرورات الخمس كما هو معلوم نحن نشاهد في البلاد التي تتحول إلى فوضى فإن أديان الناس تتضرر والناس لا يأمنون في عبادتهم ولا يخرجون إلى مساجدهم ولا يحكموا فيهم بشرع الله عز وجل فتضيع الحقوق وكذلك أيضا لا يأمنون على دمائهم ولا على عقولهم ولا على أعراضهم ولا على أموالهم الضرورات الخمس جميعا تضيع وتذهب كذلك أيضا دل قوله تبارك وتعالى واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفه هذا قبل خلق آدم فالله أخبر الملائكة قبل خلقه إني جاعل في الأرض خليفة فهذا دل على أن الله قد قدر وعلم أن آدم صلى الله عليه وسلم سيخرج من الجنة ويهبط إلى الأرض إني جاعل في الأرض ما قال في الجنة والله حينما خلق آدم أسكنه الجنة ونهاه عن الأكل من الشجرة كما هو معلوم فأكل منها وأطاع عدوه ابليس وحصل ما حصل ثم نزل بعد ذلك أهبطه الله إلى هذه الأرض كما قال الحافظ ابن القيم رحمه الله وإنما نحن سبي العدو فيا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم يقول فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم وإنما نحن سبي العدو سبان إبليس من الجنة إلى هنا فيا ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم فهنا هذه الآية تدل على أن الله قد قدر على آدم خروجه وأنه سيكون خليفة في الأرض فهذا يدل على علمه المحيط الشامل وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون ثم تأمل قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك فيه إثبات القول لله جل جلاله وتقدست أسماؤه فالله تبارك وتعالى يقول ويتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته وهذا الكلام يكون بحرف وصوت كما هي عقيدة اهل السنة والجماعة يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين وإذ قال ربك ثم تأمل قوله تبارك وتعالى وإذ قال ربك إثناد القول هنا إلى الرب تبارك وتعالى في غاية المناسبة لأن هذا الذي ذكره الله تبارك وتعالى هو من معاني ربوبيته وتصريفه لأمر الخليقة خلق آدم وأوجده والملائكة يتساءلون عن سبب خلق آدم وأن الله أراد أن يكون خليفة في الأرض كل هذا من معاني ربوبيته وتدبيره وتربيبه لخلقه كيف شاء ثم أيضا فيه التفات وعرفنا الالتفات بتنويع الخطاب فإن الله تبارك وتعالى قال قبلها هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فهنا خطاب للجميع ثم بعد ذلك صار الخطاب إلى الواحد وهذا نوع من أنواع, من أنواع الالتفات خرج من الخطاب العام كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم قال واذ قال ربك ما قال واذ قال ربكم كذلك أيضا تأمل قول الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء يفسد فيها ما الذي أعلمهم بهذا الله أعلم من أهل العلم أن يقول يحتمل أن يكون الله عز وجل أعلمهم حينما أخبرهم أنه سيجعل في الأرض خليفة أن من طبيعته كذا وكذا ويحتمل أنهم لما عرفوا صفة هذا المخلوق وأنه مجوف عرفوا أنه يكون موضعا للشهوات ونحو ذلك فتقع منه نوازع الشر والمخالفة ويحتمل أن يكون ذلك بناء على ما شاهدوا من الجن باعتبار ما يذكر من أن الجن كانوا قبل الإنس في الأرض وأنهم أفسدوا إلى آخر ما ذكر فقاسوا الإنس على الجن الله أعلم يحتمل هذا ويحتمل غيره لكن انظروا هنا قالوا أتجعل فيها من؟ ذكروا قضيتين يفسد فيها ويسفك الدماء ذكروا قضيتين الإفساد وسفك الدماء مع أن سفك الدماء هو من جملة الافساد ولكنه ذكر مستقلا لشدته وخطورته وعظمه فهذا كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل آية المائدة أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض لما ذكر قصة ابني آدم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا أقوال المفسرين في آية المائدة معروفة مشهورة متنوعة لكن منها أن العدوان على نفس واحدة كالعدوان على جميع النفوس لأن النفوس في ذلك متحده وأن احياء النفس الواحدة كاحياء جميع النفوس لأنها متصفة بالصفة الواحدة صفة الإنسانية فهؤلاء سواء من هذه الحيثية والمحافظة على روح إنسان كالمحافظة على جميع الأرواح وقطع ذرائع الإتلاف والإفساد والعدوان على النفوس يكون تحقيقا لسلامة جميع النفوس التي لا يحل قتلها إلا ما جاء استثناؤه عن الشارع وليس ذلك أيضا لكل لكل أحد لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث ولا يكون هذا أيضا لاحد الناس فتأمل هنا الملائكة ماذا ذكروا؟ ذكروا هاتين القضيتين من يفسد فيها ويسفك الدماء وأيضا الله تبارك وتعالى حكم على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فقدم هناك قتل النفس لماذا لأن قصة آدم ابني آدم في سورة المائدة فيها قتل النفس فقدم ما يتعلق بالمناسبة قتل أخاه أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض وهنا أتجعل فيها من يفسد فيها ذكر العام لأن بني آدم يصدر عنهم القتل غير القتل ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فدل هذا وهذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذين الأمرين هما اللذان ذكرهم الله عز وجل في قصة ابني آدم وما قضى به على بني إسرائيل فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الافساد في الأرض ومن أعظمه وأشده قتل النفوس أن ذلك من أعظم الجرائم والمنكرات والعظائم بصرف النظر عن مراد صاحبه سواء فعل ذلك ديانة من عند نفسه حيث فهم الدين بفهم فاسد سواء كان ذلك بسبب نوازع الشر في نفسه او غير ذلك من الأسباب يبقى أن هذا من أعظم المنكرات والجرائم ولا يمكن لأحد أن يدعي الإصلاح والصلاح ثم بعد ذلك يصدر عنه مثل هذه الأفعال الشنيعة القبيحة بل ويكثر منه ذلك حتى يعرف به من بين سائر الناس سواء كان فردا أم جماعه فلا فرق في ذلك وما نشاهده وما يقع في مثل هذه الأيام لا شك أنه, أنه من أعظم الفساد في الأرض والإجرام والسوء ولن يبقى المرء يعاقر أنواع الشهوات من شرب الخمور وفعل الفواحش والزنا وما إلى ذلك فإنه أسهل بكثير من هذا الذي نشاهده انظروا بمثل هذه الأيام كيف شغل الناس بمثل هذه الشنايع والأعمال القبيحة شغلوا الناس البلد في حال في حال حرب ثم تأتي هذه الطعنة في الظهر فتصرف الناس من ميدان المعركة إلى غدر ومن معه صلى الله إلى هؤلاء الغادرين الأشرار اشغلوا الناس أشغلوهم ولو أكبر الأعداء أراد أن يصرف ميدان المعركة فإنه لن يفعل أكثر من هذا ولن يجد من يتبرع له بأكثر من هذا هذا لدى من يعقل ويبصر ولكن فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أتجعل فيها من يفسد فيها بأنواع المعاصي ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قالوا هذا كما سبق استفهاما استرشادا ليس من قبيل الاعتراض ولا الحسد أيضا لبني آدم إنما هو سؤال استعلام ولا يحسن أن يعبر بمثل هذا كما يذكر بعضهم بأن الله أيضا ذكر ذلك على سبيل الاستشارة للملائكة فالله أعظم من هذا لكن الذين يذكرون ذلك هم يقصدون به أن ذلك من قبيل التعليم تعليم الله لخلقه إنما الذي يستشير هو من كان ناقص العلم لا يعلم العواقب والله أجل أعظم من أن يستشير احدا من خلقه مهما علت مرتبته فالله هو الذي خلقهم وهو الذي علمهم لكن من ذكر هذا من المفسرين قصد به قصد به أن ذلك لتعليم بني آدم لكن هذا المعنى لا يصح وإنما ذكرته لأنه قد يقف عليه بعض من يقرأ في بعض كتب التفسير ولكنه معنى مردود وعباره مردوده ونحن نسبح بحمدك نسبح بحمدك لاحظ الجمله جمله اسميه نحن نسبح بحمدك والجمله الاسميه تدل على الثبوت والدوام فهم دائمون على ذلك لا يفطرون لا يضعفون لا يكسلون لا يتعبون فهذا كما وصفهم الله تبارك وتعالى وتقديم المسند إليه نحن على الخبر الفعلي نسبح دون حرف النفي يحتمل أن يكون للتخصيص بحاصل ما دلت عليه الجملة الاسميه من الدوام أي نحن الدائمون على التسبيح والتقديس دون هذا المخلوق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك فنحن دائمون على هذا بخلاف هؤلاء البشر الذين يقع منهم ما يقع من الغفلة والتفريط والفساد والإفساد لكن الله عليم حكيم هذه الذرية وجد منهم الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والصالحون وجد منهم خلق يدخلون الجنة ووجد منهم من هم أولياء لله تبارك وتعالى ويتميز بذلك اولياؤه من حزبه وتظهر معاني الأسماء والصفات للرب تبارك وتعالى وتظهر جوانب عظيمة من حكمته إلى غير ذلك مما أراده الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل ان يردنا إلى الجنة وأن يعيدنا من الشيطان وجنده وإضلاله واغوائه اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله على نبينا وحمد عليه وصحبه